من أهلك إنه عمل غير صالح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن اعذ بك ان تكون من الجاهلين اردت اسالني ما ليس لك به علم اني اعذ بك أن تكون من الجاهلين.